فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مُبِينٍ إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أن نؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد أتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مرية أمّه وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه تكون امة واحده وانا ربكم فاتقون فتقطع أمرهم بينهم زذور كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في ضمرتهم حتى حين